لآن ا و س و ع ه النابلسي للعلوم م ا ل ا س ل ا ل م ي ن م و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م له م ا ل س م ا و الله ت وما ا في أ ر ض وما وما بينهما ا تحت ث ر ا م وإن ت ج ر ب الحسنى ق و ل اذ ر ا نارا فقال لاهلهم كفوا اني آ ن س ت نارا لعلي اتيكم منها بقبس عليك إنك بالوادي ل إنك ا م ق د س و ا وأنا اخترتك ك ف س ت م ع ل م ا يوحى إ ن ن ي أ ا ا ل ل ه ل ا إ ل ه إلا أنا ف ع د ن ي و ق م ا ل ص ل ا ة ا ل س ا ع ه ا ت ي ة أ ك ا د اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى وماتلك بيمينك يا موسى وأهش ب قال ع ى ظنبي ي وإن ف ه القها مآره ا يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيره اخريك م ن و س ا ع ه النابلسي إ ه ل ر ش للعلوم الاسلاميه ك ث ي ر م و ن ذ ك ك ر ك ث ي ر ا إ ن ك كنت ا ب ي ل س ي ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ا م و س ف ي ه في ا ل ي فليلقي م ا ل ي م ب ا ل س ا ح ل ي ل ه ع د و ل ي و ع د و ل و أ ل ق ي ت ا م ي ه موسوعه النابلسي ك تقر ع تحزن ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا ف ي ه جهت على قدر يا م و س ى و ع ت ك ل ن ف س ي ا ذ ه ب أنت وأخوك ب آ ي الاسلاميه ل ف ي ل ه ك ر أ م يخشى ق ا ل ر ب ن ا